الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده ة والصلاة الطهارة الحمد العالمين والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه、أجمعين. كنا قد بدأنا كتاب الطهارة من صحيح البخاري الذي لله على رسول وعلى آله صحيح أجمعين من قد تدريس د رب ب أ ت بكتاب الوضوء وكان آ خ ر ما وقفنا عليه هو الحديث الثالث باب لا يتوضا من الشك حتى يستيقن و هو حديث عبدالله بن يزيد وكنا قد ب د أ ن ا شرحه فنلقي شاء ا ل ل ه ن عليه بعض ا ل إ ض ا ء ا ت ا ل س ر ي ع ة وننتقل إ ل ى الحديث الذي بعده اقرأ يا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 فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اهم فوائد هذا الحديث بعد أ ن تحدثنا عن ا ل ت ر ج م ة يعني ا ل ت ر ج م ة هي قلنا عنوان الباب أ ه م ما في هذا الحديث أ و ل ا ان المعتبر في, في الحدث ط ه ا ا ر ة في ل هو الحواس وليس ا ل إ ح س ا س هذه ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن المعتبر شرعا الحواس وليس مجرد ا ل إ ح س ا س ا ل ن الثانية ق ط ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة ص ح ة ص ل ا ة من لم يتيقن الحدث فالحدث لا ينصرف صاحبه عن ا ل ص ل ا ة ويقطعها ولا ينتقض الوضوء إ ل ا إ ذ ا تيقن أ م ا الحديث كان واضحا حيث قال يخيل إ ل ي ه ت أ م ل هذا اللفظ يخيل والخيال فريد من الظن ظن أ ن ه أ ح د ث أ و شك أ ن ه أ ح د ث فهذا لا ع ب ر ة به هذه ا ل ف ا ئ د ة الثانيه ك م ا ل قلنا ا ل أ و ل ى المعتبر الحواس ل ل إ ح س ا س و ا ل ث ا ن ي ة ص ح ة ص ل ا ة من لم يتيقن الحدث ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ ص ل بقاء ا ل أ ش ي ا ء على أ ص و ل ه ا فعند الشك ب أ ن حدثا قد حصل ا ل أ ص ل عدمه يعني تطرح هذا الشك وتعتبر نفسك طاهره رابعا هذا يدخل لكل من ت و ض أ ب د أ ا ل ص ل ا ة أ و لم يبدا خلافاً, على خلافاً, بقر... خلافا للمالكيه الذين قيدوا هذا ب أ ن ه يكون في ا ل ص ل ا ة فقط و أ خ ذ ا ل م ا ل ك ي ه بظاهر النص يدل أ ن ه م لم ي أ خ ذ و ا بروح النص وروح النص المراد هنا التخفيف ورفع الحرج يعني على دفعوا ورفعوا الناس عنه أصل المراد على الناس دفعوا الحرج ولكنه ذكر ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه ا ا ل أ ه م و ل أ ن ه ا ا ل أ غ ل ب عرفتوا هذه ا ل ن ق ط ة و ا ض ح ة إ ذ ا عندنا في حديث عبد الله بن يزيد كم ف ا ئ د ة أ ر ب ع ي ل اذكروها كل واحد يذكر ف ا ئ د ة المعتبر في الحدث الحواس يسمع ح ا س ة من الحواس ي ج د أ ن يشترط هذه حاسمة حسنا أحسست أنك مجرد بشيء يتحرك في بطنك أ و ك أ ن ش ي ء خ ر ج لا عبره له نعم ص ح ة صلاه من لم يتيقن الحدث صحيح المعتبر بقاء الأشياء على أصولها نعم يا أخي الكريم هذا ه ذ القول ا ب أ ن ه هو على طهارته باق يتناول من كان في ص ل ا ة ومن توضا أ و قبل أ ن يصلي مثلا الشخص توضا وجاء ينتظر ا ل ص ل ا ة وجالس في الصف ا ل أ و ل أ ح س ب أ ن ريحا قد خرجت منه ماذا يفعل عند المالكيه ي ت و ض ع ولكن الصواب أ ن ا ل أ م ر أ ص ض ل القصد منه التخفيف على النفس فروح النص التخفيف ولذلك ن أ خ ذ بروح النص ولا نقف على ظاهره ونقول لا ينصرف ولا ينفتل من مكانه ويبقى حتى تقام ا ل ص ل ا ة وصلاته ص ح ي ح إ ن شاء الله واضح طيب اقرأ الحديث الذي والحديث بعده بعدها اقرأ التي ب ا ب ا ل تخفي في ف الوضوء عرفنا عباس رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ن ا م حتى نفخ ثم صلى ولم ي ت و ض أ وربما قاله طجع حتى نفخ ثم قام فصلى طيب ن أ خ ذ بهذا الحديث أ و ل ا ح د ي ث عبد الله بن عباس ابن عباس ع ر و ف لديكم عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في الشعب لما حصر س وولد ل الله ب و ل في الشعب وولد قبل ا ل ه ج ر ة بثلاث سنوات ولد قبل الهجرة بك بثلاث س ن وسبحان ا ت و الله ابن عباس لما مات النبي س ل م كان عمره كم؟ ث ل ا ث ة عشر س ن ة ل أ ن ه ولد قد ا ل ه ج ر ة ب ث ل ا ث ة سنوات ورسله توفي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل س ن ة ا ل ع ش ر ة من ا ل ه ج ر ة ثلاث سنوات زايد عشر كم أ ي و ة ل أ ن ابن عباس قال ان بسبب ما مات كان قد ناهذا ل ح ل م أ و اقترب منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ن هذا عبد الله ا بن عباس كان كما قال الذهبي عنه, وسيماً عنه وكان س ي رضي م ا الله تعالى عنه و كامل العقل كما سوف يمر علينا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له دعا له بالخير ودعا له بالفقه في الدين لما جهز للرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماء طهارته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قدم له الركوى أ و ا ل إ ب ر ي ق أ و كذا و ج ه ز له فجاء نفسه وقال من أ ع د هذا ا ل حديث البخاري في كتاب الوضوء فقال أ ن ا قال اللهم ف ق ه ه في الدين وعلمه ا ل ت أ و ي ل وقد جاهد ابن عباس في إ ف ر ي ق ي ا حيث أ ن ه كان من ج م ل ة من كان مع عبد الله بن أ ب ي السرح في فتح إ ف ر ي ق ي ا وشمالها كان من جملة من جملة هم يعني معه وهو ابن خاله خالد بن الوليد يعني ابناء خاله ف أ م خالد ع ز ة بنت الحارث و أ م ابن عباس أ م الفضل بنت الحارث وكذلك أ م الفضل و ع ز ة بنات الحارث أ خ و ا ت ميمون ة بنت الحارث أم المؤمنين ز وكان ج الرسول عليه الصلاة والسلام عليه ف م أ ميمونة خ ابن ل ة ا عباس أيضا هي خالة من؟ خالد خالد مما ن بن ن خالد الوليد الله تعالى رضي ه ع أجمعين و ك ن ابن عرف ب ا مما س ع عنه أ ن ه شغوفا بالعلم حتى مما ي ح ك ى و أ ر ج و أ ن تستفيدوا من, من هذه ا ل ق ص ة أن الرجل من ان ل ص ا ر أو شاب من ا ل أ ن ص ا ر في سن ابن عباس قال ابن عباس هلم ا ن س أ ل عن الفقه والدين أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم ي قال ص د ب ا ا ف ق له ل ا ل أ ن ص ا ر أ و ت ظ ن يا عبد الله أ ن الناس ي س أ ل و ن ك ويستفتونك في أ م و ر دينهم و أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وافرون كلهم موجودين كبار ا ل ص ح ا ب موجودين قال ابن عباس فكنت أ س أ ل عن ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة ثلاثين صحابيه ي س أ ل عن ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة ثلاثين صحابين قال ولما ماتوا جميعا طبعاً عباس كان قال صار الفقه كله إ ل ي قال فكان ا ل أ ن ص ا ر ي م ر علي ويجدني أ ج ل س ادرس وعلم الناس وافتيهم يقول والله لقد كان ابن عباس أ ع ق ل مني ل أ ن ه ما تعلم شيء قال والله ما ممكن ا م أ ن أ ص ب ح علم ا وجهابذه العلماء و ا ل ص ح ا ب ة وكبارهم احياء لكن ابن عباس تعلم علم ا ل ص ح ا ب ة ولما مات ا ل ص ح ا ب ة صار هو العالم ا ل أ و ح د رضي الله تعالى عنه أ ن ه قال أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ نفخ دلالة يعني الشخير د ل ا ل ة على أ ن ه قد تمكن النوم منه ثم صلى و ل م يتوضا وال... وال... والحديث س... يعني إ ش ك ا ل ه المشكلة هل... هل النوم ناقض للوضوء أم أنه ن ليس ام ق ض للوضوء ل و ا ن ن انه ق ض للوضوء أم أ ليس بناقض للوضوء النوم الثقيل طيب. النوم ليس بحدث كما قال الشيخ حلسان ولكنه م ظ ن ة الحدث لقوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكاء, وكاء العين ا السهل يعني ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نام لا يدري أ ح د ث أ و لم يحدث ولذلك كان م ظ ن ة ولذلك قيد العلماء وهو الراجح أ ن النوم الثقيل او الذي فيه الطجاع هو الذي ناقد للوضوء ولكن الاشكال أن ه ذ ان ا ل و نوم م يعني ثقيل هذا ليس النوم خ ل ا ع د العلماء أنه ينقض إ ن كان نوم العلماء كما س ف في التفصيل نذكر ن ع د ا ا نأتي عن ي ل ح د ثقيل عن النوم ن ا هل هو حدث هو حدث ض أم、لا. من العلماء من لا ر ى أن ا ن النوم ناقض و للوضوء م مجرد مجرد أ ن تنام هذا ينقض الوضوء أ و ي ل ت ق ض به الوضوء لكن ا ل إ ش ك ا ل في هذا الحديث أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نام حتى نفخ ثم يعني حتى هذا نوم نعم هذا صلى يعني ثقيل طيب عليه نعم نوم نفسه من حتى صلى هذا هذا خصائصه الله وسلم لكن ا ل ق ا ع د ة ا ل أ ص و ل ي ة تقول الخصائص لا تثبت بالاحتمال الخصائص لا بد لها من دليل أ ي ن الدليل تنام ينام قلبي ولا تنام شنو ولا تنام عيني حتى أ ن من, من شراح البخاري كابن المنير, الزين بن المنير كان يقول رحمه الله تعالى هو يقول من أنّ شراح البخاري يقول أن ر ؤ ي ة ا ل أ ن ب ي ا ء حق في النوم ن ب ن ي على خصوصيتهم في النوم إ ذ ن نقول نومه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس كنوم كنوم غيره ولذلك أ و ر د البخاري ا ل ت خ ت ي ف في الوضوء طيب ما ع ل ا ق ة ا ل ت ر ج م ة بهذا ال ال الحديث ما هي علاقه ة الترجمة ب ذ ان الحديث علاقة أ م س ل م ناما متوضئا ونام حتى نفخ ونام مضطجعا ودل ا ل ة على أ ن ه نام نوما ممكنا وبالرغم من ذلك هو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قام وسلى دل على أ ن ه أ ر ا د أ ن يخفف في ق ض ي ة الوضوء هذا هو الشاهد من هذا الحديث طيب فقط عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف فحتى إ ذ ا كان بالشعر نزل بالشعب فبال ثم توضا ولم يصبغ الوضوء فقلت ا ل ص ل ا ة يا رسول الله فقال ا ل ص ل ا ة أ م ا م ك فركب فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا ف أ س ب غ الوضوء ثم أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فصلى المغرب ثم أ ن ا خ كل إ ن س ا ن بعيره في منزله ثم أ ق ي م ت العشاء فصلى ولم يصل بينهما هذا الحديث فيه وضوح على تخفيف الوضوء ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ت و ض أ مرتان ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى في طريقه إ ل ى م ز د ل ف ة وهو بين الشعب أ و بين الشعب وهي الطرق التي بين جبلين الشعب. الشعب الطريق الذي بين الشعب جبلين بين هو الطريق الذي بين ج ب ل ي ن فتوضا وضوءا عاديا ليس فيه إ س ب ا غ على عادته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التخفيف هنا نرجع إ ل ى الباب الباب عنوانه باب التخفيف هو ش ن و فالتخفيف ي و و ض ء ف ا ل يراد به أ م ر ا ن التخفيف في العدد ل أ ن ه يغسل وجه ثلاثه فخفف فغسلها أ ق ل ويغسل اليدين إ ل ى المرفقين ثلاثه فغسلها أ ق ل وهكذا فالتخفيف إ ن ما يراد به التخفيف في العدد أ و التخفيف في الدلك والتخفيف في الدلك مراد أ ي ض ا يعني أنه رش الماء كما سوف ي أ ت ي في الحديث الذي بعده حتى غسل الماء غسل قدميه بالرش ر لان ا ل غ س ل لا يعني ا ل إ ث ا ل ة ا ل غ س ل معه دلك عرفت؟ ا ل غ س ل غير ا ل إ ث ا ل ة ع ر ف ت ه اذا هذا هو التخفيف الحديث عن أ س اسامه م بن زيد وهو أ بن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور في آ ي ة ا ل أ ح ز ا ب فلما قضى زيد منها و ط ر ى زوجناكها فزيد بن ح ا ر ث ة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ت سزو... زوجه أولا سلم ب إ ح د ى مواليه وهي أ م أ ي م ن ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة وهي أ م أ س ا م ة يعني أ م أ ي م ن ا ل ح ب ش ي ة رضي الله تعالى عنها هي أ م من أ م أ س ا م ه ولكنه لم, لم تكن به إ ن م ا كن يد من ب أ ي م ن ل أ ن ه ا ل أ ك ب ر و إ ن كان أ س ا م ه ا ل أ ش ه ر ص ح ر مصح ا صح المصح صح لما تعرفون أ ي م ن أ م تعرفون أ س ا م ه بن ز ي ل ه س ا م ه و المشهور و ا ل أ ش ه ر ولكنها كن يد ب أ ي م ن رضي الله عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن ووالده أ س ا م ة زيد كان شديد البياض و أ م ه ش د ي د ة السواد ل أ ن ه ا من ا ل ح ب ش ة فكان لونه كلونها وكان بعض أ ه ل النفاق ك أ ن ه يطعن في نسب أ س ا م ة ولذلك جاء في البخاري أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في المناقب لما جاء رجل يعرف القافه القاف معناها الشبه ف ر أ ى قدم زيد وقدم أ س ا م ة واللون مختلف فقال هذه ا ل أ ق د ا م بعضها من بعض ففرح النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لذلك ل أ ن ه يعني ثبت أ ن أ س ا م ة ابن من ابن زيد وكان هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ذ ه ب قال عنه كان شاطرا سبحان الله قال وكان أسامة بن زيد شجاعا ا ا شاطر واحد شاطر الواحد هذه كثير من الناس قال شطار ولكنهم ليسوا بشطار فكان شاطرا وكان ط ر كثير ش ولكنهم هذه عنهم من حتى أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعطيه في ا ل ن ف ق ة أ ك ث ر من ابن عمر م ن عبد الله فاحتج عبد الله بن عمر وقال تعطي أ س ا م ة ن ب ي د ي أ ك ث ر مني ق ا لان أباه لأن أ ب ه ل أ أ ب ا ه كان يحبه رسول الله أ ك ث ر من أ ب ي ك و ل أ ن ه كان ي ح ب رسول الله أ ك ث ر منك بل ورد في فضائل أ س ا م ه بن زيد أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لقي أ س ا م ه إ ل ا وقال السلام ع ل ى أ م ي ر ي ايها ل ل ل س ا م ع ك أ ي ا ل أ م ي ر فقال له بعض الناس انت ل ا س أ ن ا ل أ م ي ر قال هذا مات هذا يوم أ مات رسول الله مات وهو أ م ي ر ي ل أ ن ا ل ا ن س ن اغمره على جيش فيه أ ب ي بكر وفيه عمر ولما مات ابن سلم يوم بالخلافة ر ان ل ل تعالى ه ع ه وكان ا أ س مات ل ث ا ا م من عمره ن ة عشر ع ف ر أو ا س ت مات ح أو ب ك ر اسامه ل ل ه عنه أ في أن يخلف أن عمر امير يقول ا ولما يوم وأسامة سئل قال لأن ابن سلم يوم أمات مات وأسامة أمير ابن فكان يسلم عليه بلقب ا ل أ م ي ر وجاء أ س ا م ه وهو طفل على و ل ا ل ل ه دخل بيته وفي, وفي أ ن ف ه مخاط كسائل أ ط فاخذه ل ف أ النبي ليمسح عنه فقالت له ع ا ئ ش ة دعني أ م س ح عنه يا رسول الله قال يا عائشه ة أ ح ب ي احبيه يا عائشة أ ه الله الله لذلك رسول صلى عليه كان يسمى بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب قوله آه دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفته وهذا صحيح ل أ ن من الذين كانوا مع نبي سلم بل كان ن ب يردفهم ي يوم عرفه يوم أ ن دفع من, من عرفه إ ل ى م ز د ل ف ة كان منهم أ س ا م ة بن زيد هم من الذين رووا حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا كان ب ا ل ش ع ب اي ببعض الطريق الضيق نزل للشعب فبال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم ت و ض أ والشاهد من التخفيف قال ولم ي س ب غ الوضوء حديث ابن عباس لم يتوضا ن م وحديث ل م يتوضع و أ س اسامه م لم ة أنه ي ب غ ل ل و و ض ء ف يسبغ الوضوء إما و ذ ه نقطة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة لم ي س ب غ الوضوء إ م ا تخفيف الدلك أ و تقليل شنو أو ت ق ل ي تقليل ل شنو أو ع د د كما استثنى اسامه رضي الله عنه ا ل ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة نصبت ظ ا ه ر أ ن ه ا م ص و ب ة إ م ا على حل أ ت ر ي د ا ل ص ل ا ة أ و على الاغراء إ غ ر ء ا ل إ ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة معناها شنو أ غ ر ي ك لتصلي ع ر ف ت ف إ م ا أ ن ه ا نصبت على ا ل إ غ ر ا ء و إ م ا أ ن ه ا نصبت على شنو؟ على حزف الشنوء أتريد الصلاة, اتريد الصلاه الصلاه يا رسول الله فقال الصلاه, الصلاة امامك أ ي سوف نصلي جمعا لما نص المزدلفة لان م ص امام ل ز د ل لأن ف ة أ م عرفه شنو م ز د ل ف ة و ك أ ن أ س ا م ة يريد أ ن يصلي المغرب في عرفه ل أ ن ه لم يكن يدري أ ن ا ل ص ل ا ة في م ز د ل ف ة ل أ ن هذا الحديث هو الذي أ ث ب ت أ ن ا ل ص ل ا ة في م ز د ل ف ة نسك نسك من مناسك, شنو من مناسك الحج فركب هو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلما جاء المزدلفه نزل فتوضا أ فأصبغ ل و و ض ء ف أ ص ب غ يعني أصبغ أصبغ الوضوء و إ ص ب غ الوضوء كما سوف يمر علينا هو تمامه واكماله مثلا يقول تعالى و هو الذي أ ص ب غ عليكم نعمه أصبغ أتمها وأكملها يعني ويقال درع سابغ لما أصر ل ي د ن ا سلم اتصلي ا ل م ر أ ه في الثوب الواحد قال إ ذ ا كان الدرع س ا ب غ سابغة يعني شنو م غ ط ي ة والدرع السابغ في الحرب والذي يغطي البدن فلا يصل إ ل ي ه السلاح ق و ي نعم ولذلك هذا معنى ولم يسبغ في ا ل أ و ل و أ س ب غ في شنو في الوضوء الثاني وفي هذا دليل ينبغي أ ن نتكلم اذا عن الفوائد م ر ت ب ة حتى تستفيدوا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة ن ب د أ من ا ل أ و ل قلنا ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن التخفيف إ م ا في العدد واما إ م في و إ في الدنيا ن ن ق ل من ا ل ف و ا ئ د أن, أن الصلاة م ن ص و ب ة إ م ا على أ ن ه ا إ م ا بفعل محذوف تقديره أ ت ر ي د ا ل ص ل ا ة أ و أ ن ه ا على إ غ ر ا ء ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة ثالثا ماذا قلنا أ ن ا ل ص ل ا ة في ا ل م ز د ل ف ة نسك و أ ن أ س ا م ه لم ي ق ن يدري ل أ ن ه شرع بعد هذا يعني في, في هذه الحجه جاء تشريع الحج بكل تفاصيله و أ ح ك ا م ه طيب نعم、أها. رابعا إسباء الصلاة وهذا أ م ر مهم أ ن الوضوء لا يشترط له الصلاه ة توضا ان يساله ل ولم س يصلي ولم يصلي بوضوء ا ل أ و ل إ ن م ا كان وضوءه ا ل أ و ل وضوء اجنب وضوء ط ه ا ر ة وكمال, وضوء طهارة وشنو؟ وضوء طهارة وشنو؟ وكمال. نعم. هذه ا ل ف ا ئ د ة نعيدك الرابعه نعيدها أ ن ه ليس بالضروري لكل من توضا ان يصلي فقد يتوضا ا ل إ ن س ا ن لغير صلاه يسال م ا من ا تتوضى ل أنا قبل النوم لما توضا ل م لينام ل ن ة ليس بالضروري يصلي لينام على لأن إنما طهارة توضى أن تقلب فكلما فراشه ب ا ت في شعاره أ ي في داخل ثيابه معه ملك يقول له اللهم اغفر له حتى يصبح م ع ن ا هنا ا ل إ س ن يتوضى لماذا هنا لماذا توضى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والوضوء س ل لكمال ا م ش ن لكمال الصهارة ل ا ف و لكمال ا ل ص ه ا ر ة ودوامها هذا مشروع ولا غير مشروع لماذا قلنا مشروع ل أ ن بعض المالكيه يقولون لا يتوضى إ ل ا ل ص ل ا ة لا يتوضا إ ل ا ش ن و ء الا ا ل ص ل ا ة وهذا مردود عليهم بهذا الحديث عرفتم طيب قال ف أ س ب غ الوضوء هذا وضوء الصلاه、لي. لذلك أ ك م ل ه أ م ا الوضوء ا ل أ و ل بال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ذ ا ا ل م س ا ف ة إ ل ى م ز د ل ف ة حتى يتوضا ث ا ن ي ة وحتى لا يتوضا في ع ر ف ة فيفوت الوقت ويؤخر الناس ف و ض و وضوءا ش ن و سريعا ليس فيه اصباغ وهذا جائز الوضوء, ال... طيب الوضوء, الوضوء الخفيف و و ض ء ا ل يجزي للصلاه ام لا الوضوء الخفيف يجزي ا ل و طالما انه سمي اجنوبي وضوءا س ر ع ا لكنه الاكمل أ ك م ل ل ل ل ص ة الإسبان هذا ا ل أ و ا للصلاه أ ف ض طيب ثم أقيمت ثم ا ل ة بعد أن أزبغ أن و و ض ء عليه ا ل ص ل ا ة فصل المغرب ثم أناخ كل أناخ ثم ن إ س ا ن ب ا ل ع ش ا ء فصلى ولم يصل بينهما وهذا الحديث حديث, حديث عجيب هذا الحديث حديث عجيب فيه أ ن الجمع ب م ز د ل ف ة جمع ت أ خ ي ر للمغرب والعشاء و أ ن ه لا يتنفل في م ز د ل ف ة ل أ ن ه قال ولم يصل بينهما وفي ر و ا ي ة جابر أ ي ض ا من الذين روى حجه ة النبي سلم لم يصلي ب ع د ه انه أ في لم يصل ي يعني بعدها واضح؟ الوجه واحدة توضأ وجهه الحديث الذي, الحديث الذي بعده باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي طيب بعده غسل فغسل عن أنه غرفة من أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فتمضمض بها واستنشق ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فجعل بها هكذا أ ض ا ف ه ا إ ل ى يده ا ل أ خ ر ى فغسل بهما وجهه ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة مسح ن ماء ف غ ل اليسرى بها يده س ثم م ب ر أ س ه ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فرش على, على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أ خ ذ غ ر ف ة أ خ ر ى فغسل بها يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا الحمد لله رب العالمين أ ن هنالك ص ح ا ب ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظون ا ل س ن ة وينقلون إ ل ي ن ا وينقلون لنا أ ف ع ا ل ه وهذه التي بنى عليها العلماء ا ل أ ح ك ا م ي ا إخوان ا ل أ ح ك ا م في الشرع م ب ن ي ة على أ د ل ة و أ د ل ة ا ل أ ح ك ا م إ م ا ق ر آ ن واما, وإما س ن ة ولذلك أ ح س ن الحافظ بن الحجر لما كتب بلوغ المرام من أ د ل ة ا ل أ ح ك ا م وكتب كذلك الحافظ م ق د س ي ا ل عبد الغني المقدسي كتابه عمده ا ل أ ح ك ا م ل ي أ ت ي ب أ د ل ة ا ل أ ح ك ا م كهذه ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ع ظ ي م ة ا ل م ت ي ن ة قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ب س ل توضا أو هذا يروى عن ابن عباس يرفعه يتوضا هكذا طيب أ ن ه توضا فغسل أ و ل ن ق ط ة سوف نقف عندها مع الفاء أ ح ك ا م الفاء ما تستغربوا الفاء عند أ ح ك ا م أ ك ت ب أ ح ك ا م الفاء نعم التعقيب و ت ر ت ي ب لا أ ن ا أ و د أ ن أ ت ك ل م عن عن الفاء كلام مفصل ل أ ن الفاء المذكور هنا عندها د ل ا ل ة ك ب ي ر ة كبيرة جدا هذه الفاء أ ص ل ا الفاء أ و ل ا تذكر للعطف العطف ش ل ل المعنوي ع ا ل كقولك قام زيد ف ع م ل عطف معنوي وقد يكون هنالك ا ل فاء التفصيل ه ذ ه ا ا ل ف ء ه ذ ه الفاء تسمى فاء شنو التفصيل وهي الفاء التي تاتي أ ت ي بعد ل ل الفاء ل م م ج ا تأتي بعد المجمل يعني أ ن ت تقول كلام عام ثم ت ب د أ تفصل هذا الكلام فيقال الفاء للتفصيل بعد شنو بعد الاجمال كيف هذا الكلام مثلا تقول فلان خطبه ذ ا ا ل كلام عام ف ص ل ف أ و ج ز ما تقول و أ و ج ز تقول شنو شنو ف أ و ج ز في ا ل ق ر آ ن هذا في ا ل ق ر آ ن موجود و لا موجود هذه الفاء مثلا أ ع ط ي ك ن س ا ل ف أ ذ ل ه م ا ل ش ي ط ا ن كيف أ ذ ل ه م ا ما تفصيل ذ ل ة الشيطان لهما ف أ خ ر ج ه م ا الفاء في أ خ ر ج ه م ا بالتفصيل ف أ خ ر ج ه م ا مما ك ا ن فيه فانتقمنا منهم كيف انتقم الله منهم فاغرقناهم الفاتي اغرقناهم فاشنوا فأشنو؟ تفصيل الفا هنا فاشنوا تفصيل توضعت ه ذ ا ك ل ام عام فغسل ليدل على أن ا ل تفصيل وضوئه كان ب ه ذ ا فغسل عرفتم عرفتم أ ن الفا هنا لشنوا للتفصيل مثال من القران آ ن أ ي ض ع م إ ذ ايضا نعم. إذا قم لا أ نعم فاغسلوا ل و الفاكهه للتفصيل لي... لي... ومن ذلك أ ي ض ا فقد س أ ل و ا موسى أ ك ب ر من ذلك ماذا ما هو ا ل أ ك ب ر التفصيل لا ما ارن فقالوا, فقالوا ف ق ا ل و ا ف ا ل ف د ي مهمه جدا فقالوا أ ر ن الله جهل وطلبهم للرؤيه ة و أكبر هو ا ل أ ك ب ر ا ل م ع ن ى في ا ل آ ي ة وقد تجد الفاء للسبب فوكزه موسى فقضى قضى عليه باسلوب ا ل و ك ز ة يعني كان سببا لسبب موته والقضاء عليه ا ش ن و وكزه هل الفاء تفيد الترتيب هنالك إ ط ل ل ل ا ق ي خلاف كبير عند ا ل أ ص و ل ي ي ن أ ن الفاء لا تفيد الترتيب إ ل ا إ ذ ا كان هنالك قرينه على أ ن هذا ا ل أ م ر معنويا أ ت ى عقبه افاد التعقيب مثال مثال ذلك نعم انظر الى هذا المثال وكم من ق ر ي ة اهلكناها فجاءها الفا هنا ليست للترتيب فجاءها ب أ س ن ا لان ا ل ب أ س ا ص ض ل قبل شنو ايهما اولى الاهلاك ام ام ام ام ام ام جاء ا ل ب أ س جاء ا ل ب أ س فاهلكوا لكن القران ه ل ك ن ا ا ه فجاءها لو قلنا أ ن ه م جاءهم ا ل ب أ س بعد أ ن هلكوا ما كان ل ل ب أ س من ف ا ئ د ة ولكن جاءهم ا ل ب أ س أ و ل ا ث م ب ع د ذ ل ك ج ا ء ه م ي ن هلا ك فقد م ا ل إ هلا ك الذي هو م ت أ خ ر على ا ل ب أ س الذي هو متقدم فالفا لم ل تفيد شنو لم تفيد ا ل ت ف ت ي ب ماذا أ ف ا د ت السبب وقد ا ل ت ف ت ي ب برضو اهلكناهم بشنو بالباس تفصيل ه إ ه ل ا ك ه م بشنو بالباس واضح ا ل م واضح هذا كلام واضح طيب فغسل وجهه ط ي ب أ ي ن غسل أو أين غسل اليدين والمضمضه والاستنشاق و ا ل ا س ت ن ث ا ر نعم؟ طيب و وغسل, اليد وغسل اليدين أ و ل ى نعم انا أ ر ي د إ ج ا ب ة ع ل م ي ة يقال اي ولدي نعم نعم فرق شنو هذه فرق يعني فرائض الموضه صح أ م ا التي لم تذكر ك أ ن ه قصر كأن ابن عباس قصر على شنوه على فرائض ا ل و ض و هذا صحيح لكن أ ص ح من هذا أ ن نقول ك ا ل آ ت ي وردت هذه ا ل أ ش ي ا ء في حديث آ خ ر و إ ن م ا أ ر ا د ابن عباس أ ن يركز ليسهل الفهم على على فرائض الوضوء كما ذكر الابن ذكر عرفتم يعني هو أ أ ن ه توضع وترك اليدين وترك الفم وترك لا إ ن م ا قصرت ا ل ر و ا ي ة على إ ظ ه ا ر ما هو أ ه م من أ ج ل التعليم أ و ل اولا مثل أنت تقول لناس فرائض الدرس الاول ا ل ض و ء ا ل فرائض الوضوء تقول الفرائض الدرس الثاني للوضوء بالضروري أن ما في هو عن الوضوء طيب فغسل و ش ه ه ف أ خ ذ غ ر ف ة من يده ا ل أ خ ر ى فغسل به ماء و ش ه ه هذا كلام مهم جدا هذا فيه و ق ف ة لا بد ان نعم, نعم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فلا في ا ل أ و ل أ خ ذ مضمع اخذ غ ر ف ة من ماء فتنضمض واستنشق صحيح صحيح ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء الشاهدون فجعل بها ه ك ذ الى إ إلى و ت ي يعني أ خ ذ ب غ ر ف ة و ا ح د ة و أ ن ا أ ر ج ع ك م إ ل ى ا ل ط ب الباب ن يعني بعض شكك ا ن ا قال ا س ل خ ر ي قال غسلوا الوجه ا الوجه باليدين ل غسل ي ي د ن بشنه و هنا قال أ خ ذ غ ر ف ة مما ف ج ع ل يحكى قال إ إلا ل ى ي د ي ه ل أ خ ر ى ف غسل بهما إ ذ ا ا ل غ ر ف ة بيد و ا ح د ة أم بيد ي بيد و ا ح د ة ولكن البخاري ترجمه ت ص ح ي ح ة ل أ ن ه غسل وثيبي بيدين أ ن ه أ خ ذ ب ي د ي ه ولكن لما جاء يغسل غسل بيديني معا وهنا ثلاث ة صور أو ث ل ا ث صور ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى أ ن يغسل بيديه و ا ح د ة وسعودون أ ن يدخل اليد ا ل أ خ ر ى وهذا س ن ة و ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ي أ خ ذ بيده واحدا ل ماء ولكن أن يغسل لما يغسل و ي أ ت ي بالماء الى الوجه أ ن يغسل بيديه معا وهذا الذي ورد في روايه ابن عباس هذه والصورة الثالثة أ ن يدخل يديه معا ويخرج الماء ويغسل بهما وهذا عند الجمهور هو المستحب لماذا ل أ ن ا ل إ س ب ا غ مستحب فكذلك أ خ ذ الماء باليدين معا مستحب ولكن الثلاث صور كلها س ن ة ل أ ن في بعض الروايات أ ن ه أ خ ذ في سن ابي داود أ ن ه أ خ ذ بيد و ا ح د ة وغسل بها دون أ ن يدخل يده ا ل أ خ ر ى سنه ولا ما س ن ة جائز ولا ما جائز ث ا ل ي ا ان ي أ خ ذ ا ل غ ر ف ة بيد واحده ة كما ا في حديث ل ع ولكن إ ذ ا غسل ان يغسل باليدين معا و ا ل ث ا ل ث ة أ ن ي أ خ ذ الماء باليدين معا وهذا أ ت م و أ س ب غ لغسل ا ش ن و ء الوجه فيغسل وجهه بيديه معا طيب اهم ف ا ئ د ة فقهيه أ ن إ د خ ا ل اليد في الماء لا ينجس أ و لا يرجس الماء و أ ي ض ا لقول ه عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة إ الماء لا يجنب و أ ن الماء المستعمل لا يفقد طهارته بدليل أ ن ه إ ذ ا أ د خ ل يديه أ و يده في ا ل إ ن ا ء و أ خ ر ج ه ا سوف يدخل ث ا ن ي ة ليغسل عضوا اخر ثم يدخل ث ا ن ي ة ثالثا ليغسل عضوا ثالثا ف ت ف إ ذ ا كلما أ د خ ل صار الماء مستعملا ولكن الماء المستعمل حكمه ا ل ط ه ا ر ة و أ ن ه ليس كما قال بعض الفقهاء أ ن ه طاهر ولكن ليس بمطهر الصواب أ ن ه اشنو طاهر واشنو ومطهر عرفتم فيه ف ا ئ د ة الماء الـ الـ الـ المستعمل طيب الباب يقول باب ه غسل الوجه باليدين من غ ر ف ة و ا ح د ة من غ ر ف ة و ا ح د ة طيب ما المراد هنا ما المراد ب غ ر ف ة و ا ح د ة بغرفة واحدة ما المراد بغرفة واحدة يعني أ ن يغسل أ ن يغسل وجهه م ر ة و ا ح د ة نعم بي اما أن يدخل يعني يدخل يده في ان ل إ ا ء و يدخل ت ل هكذا ب ي المرورة أو أن أ ي ذ بيد ينسح ي واحدة ثم ت ب يده كما المرة الرواية والرواية الأولى المرة الواحدة ورد هذه في ع ن د م الاناء ص و ر ة ل ل ث ث ا ة أ يدخل يديه م ع ا ل إ ن و أ ن ي غ ت ل به ما وجه ش وهذه في مسلم إسباغ وهذا فيه إ ص ب ا غ للوضوء طيب ما معنى من غ ر ف ة و ا ح د ة قلنا المراد ب ا ل غ ر ف ة ا ل و ا ح د ة أ ن يغسل وجه جنون مرة واحدة ح صديق س خان ر ح مره ه الله له أ ي في وذلك ك ت ا ب القيم السراج ا ل واحده ه في ش ر صحيح في شرح مطالب الصحيح شرح في مطالب مسلم ي ق ر ح م الله تعالى أن غصد الوجه ثلاثا وقال تعين أن غصد و ق يضع في حديث الفضل بن عباس بجواز غسل الوجه م ر ة و ا ح د ة ولكن مردود عليه في احاديث ف ت أ ت ي في البخاري أ ن ه يجوز أ ن تغسل الوجه كم م ر ة ش ن و مرة و ا ح د ة طيب دعونا ن ب د أ بالحديث عن الفوائد ماذا كتبتم, ما كتبتم من ا لجفتم م الفوائد ي ل ا س ر ع اتحركوا نعم ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ا ئ ي نعم ثانيا الماء المستعمل ما يفقد طهوريته صحيح لا أ ينجسه و ة لا ي ولا ان الماء لا يجد صور غسل الوجه ثلاثه ومراد ا ل ب خ ا ر من قوله غسل الوجه باليدين لا يعني إ د خ ا ل اليدين معا ل أ ن أ و ر ق حديث إ د خ ا ل شنو و ا ح د ة ولكن يراد استعمال اليدين في ا ل غ س ل بعد أ ن يخرج الماء بيد بيد من غ ر ف ة و ا ح د ة طيب قال ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم غ ر ف ة من ماء فغسل بها يده اليسرى ولم يتحدث هنا ابن عباس عن العدد كم مره ة أو لم لم تأتي لم ل بكم دعائي ي عدد ليه ل أ ن قلنا من ا ل ب د ا ي ة أ ن ابن عباس مركز على شنو؟ على الفرائض مركز الفرائض على على شنو؟ على الفرائض. ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء فغسل ثم مسح ب ر أ س ه ثم مسح ب ش ن والباء برأسه و هنا للالصاق وليس ل ل ط ب ع ي ض الباء للالصاق يعني ذلك إ ل ص ا ق ا ثم أ خ ذ غ ر ف ة من ماء ف ر ش على رجله اليمنى وهذا فيه إ ش ك ا ل أ ن ه في كل ا ل أ ش ي ا ء قال في اليدين غسل وفي الوجه غسل لكن رشة, رشه حتى غسلها يعني كثرته يعني ص ب الماء على القدم جعل ا ل أ م ر وصل إ ل ى درجه انها غسلت ثم أ خ ذ غ ر ف ة أ خ ر ى فغسل بها يعني رجئه اليسرى ثم قال هكذا ر أ ي ت رسول ل ل ا هذه صلى الله عليه وسلم ه يتوضى ا ل ع ب ا ر ة ا ل أ خ ي ر ة فيها ف ا ئ د ة ت ر ب و ي ة أ ن ابن عباس لم يقل ت و ض أ ت مثله قال هكذا ر أ ي ت ه ل أ ن مماثله النبي عليه ل ا ص ل والسلام ا ة ص ع ب ة دائما شوف بتجد هذه ا ل ع ب ا ر ة كل ا ل ص ح ا ب ة الذين رووا وضوء النبي سلم لما ت و ض أ و ا قالوا هكذا ر أ ي ن ا ه ي ت و ض أ ولم ي ق و ل ت و ض أ ولم يقولوا توضا مثله أ و قالوا نحو ا مما قلبه أ و قريبا مما قلبه وهذا من ورعهم و أ د ب ه م هذه ف ف ا ئ د شنو؟ فائدة ت ر ب و ي ة طيب مع ختام هذا الحديث أ و د أ ن أ ن ا ق ش أ م و ر م ت ع ل ق ة ب الوجه ل أ ن ه غصن لاوغصت الوجه الوجه كلما واجه من ا ل أ م ا م يعتبر وجه لذلك ا ل ل ح ي ة د ا خ ل ة في الوجه والتفصيل الفقهي هذا الكلام مهم اكتبوه الكلام ل ت في ص ل الفقهي في غسل الوجه اذا كانت ا ل ل ح ي ة خ ف ي ف ة فانها جزء من الوجه لا بد من تخليلها اما اذا كانت كفه ث ة فتغسل ا ل و ا ج ه ة فقط ولا تخلل فيها الماء لماذا لان ا ل ل ح ي ة وان وصلت الى الصبر ما واجه يسمى شنو وجه الوجه ا ما كانشنو مواجهه عرفتوا ق و ل لك واجهته و ا ل م و ا ج ه ة عرفت المواجهه معنا أ ت ه م شنو من وجهه ف إ ذ ا من أ ح ك ا م غ س ل الوجه إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة ماذا قلنا من يعيد عليه هذا الكلام نعم يا اخي ف و ل م ن ا ل و ج هو ل ذ ل ك تخلل و إ ذ ا كانت ا ل ل ح ي ة ك ث ة لا تخلل ل أ ن الذي ي خ ت ل منها ما ك ا ن شنو مواجهه و م ا ك ا ن امتداد ا لله و ج م و ت ص ق ا به ي ع ت ب ر شنو الذي ي ع ت ب ر من الوجه هو الظاهر ل أ ن ك اذا خللت اللحية ل ا ك ث ة ك أ ن ك تريد أ ن ت خ ت ر الوجه من الداخل أ ي ض ا هل هذا ممكن هل هذا ممكن يا لطفي هذا كلام مهم ب ا ل ن س ب ة لك ولذلك أ ر ج و أ ن تركز معي ما, ما معنى هذا الكلام الذي قلناه كده أعيد علينا هذا الكلام الكثة الكثة أعيد هذا أنها المواجهة هو ظاهر ظاهر وجهت هنا أنت أما فأنت علينا يعني يقع موقع بين اللحية واللحية الخفيفة الخفيفة اللحية الخفيفة الذي في اللحية وليس اللحية تقول أنها يعني تخلّ. تخلل أيوة. أما فلا تخلل فلا تخلل غزلت لن تخلل فإن من إذا تفرض فقط وكذلك إ ذ ا غسلت و ج ه ك من هنا في ا ل ل ح ي ة أ ي ض ا ً لن ت خ ل ك ن ي ا ت ن ا و ل ه ا م على الغصن شنو ال... الظاهر وابيك ولدنا كلمه لكتب والله ياخي يا أ هو قول ع ن د ب ع ض الفقهاء و ل ع ولعله ل ه م ق و ل ع ن د ا ل ش ا ت ي ي ة لكن القول الصواب أ ن ه لا يحتاج إ ل ي ه ا وهذا ت ر ج ي ح ه شيخ ا ل إ س ل ا م ا ل تيميه وترجيح شيخنا ا ل ع ل ا م ة محمد بن صالح العثيمين ورحم الله الجميع طيب هنا ف ا ئ د ة م ه م ة أ ي ض ا جميع أ د و ادوات ت المستعملة أو معظم أدوات العطف معظم أو أ العطف ا ل م س ت ع م ل ة ثم قال فغسلته ا ممائه ف ط م ض م ض بها وسنشر ثم أ خ ذ غرفه م م ا ئ فجعل بها كذا ف و ش ي ثم أ خ ذ غ ر ف ة فغسل بها يد ا ل ي م ب ثم اليسرى ثم مسح ب ر أ س ه وهذا ليفيد ه الترتيب مع شنو مع التراخي والتراخي د ل ا ل ة على أ ن الترتيب مهم لكن أ و د أ ن أ ق و ل ش ي ء من لم يرتب في وضوئه يصح وضوئه أ و لا يصح الترتيب فرط ض نعم م إن عند الامام احمد لا يصح وعند بعض المالكيه أ ي ض ا لا يصح لكن الصواب أ ن ه يصح ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ورد أ ي ض ا في س ن ة ابي داود في حديث صحاو ا ل أ ل ب ا ن ي أ ن ه ت و ض أ ولم يرتب هذه ا ل م س أ ل ة نكملها ل أ ن شيخنا قد أ ت ى وقد قدم ولا, نطيل ولا ناخذ ي ل ل و ن أ من وقته بارك الله فيكم وموعدنا غدا في نفس المواعيد أ ر ج و أن ل ا ت ت أ خ ر ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته